بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله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 ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى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 ب بَ فَتَبََنُوا ييا أيهَّينَ آمَلُ إجَكُْ فَثِقُ بَِ بَ فَتَبََنُ فتَبََلُ أَ تُصبُ قَوْم بِجَهلَت فَتُصِفُ عَ ماَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَن فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَن فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ كثير مِنَ الْأَمْرِ لعنتم لو يُطَوكُمْ في كثير مِنَأَمْرِنَ عَنتُم وَلَِّ اللهَّه حَبَّبَ إلَكُمإمَانَ وَزََّنَهُ فِي قُلوبِكُمْ وَِ اللهَّه حَبَّبَ إلَكُمإمَانَ وَزََّنَهُ فيِي قُلوبِكُمْ وَكَبَّ إلَكُمُكُفْرَ وَكُسوقَ وَعصان وَكَبَّ إلَكُمكُفْرَ وَكُسوقَ وَعثْنان أُولائكَهُ الراشِدونون أُولائكَهُ الراشِدون قَضلَم مِنَ اللهَِّ وَنِعمتَ وَلهَّهُ عَليمٌ حكيم رَغْبَنَ مِنَ اللهِ وَلُعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِ بَغَطْ يشْدَهُ مَا عَلَ الأُخْرىَ فَقاتَُّ تَبغ حَّتَ فيِيأَلَ أَمرْرِنا فَإِن بغتْ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون, انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن بعض الظن اثم ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم أن يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتم اي وحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَائِدُ الْأَعْرَابِ قالك الاراب انا نن قل لم تؤمن ولكن قول اسلمنا قل لم تؤمن وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا وَإِنْ تُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إَّ اللهَّه غَفُ الراحين إ مَل المُؤمننونَ الذيينَ آمَنوا بالِلههِ وَرسُولِهِ ثَُّ لَمْ يَغْتابَابوا إَّ مَ المُؤمنِونَ دَُّ لَمْ يَتَابُ وَجَهَدُ بأَموَّالِهِم وَأَافُسِهِم فِي سَبللل ثَُّ لَ يَرتَادُ وَجَهَدُ بأَموَّالم وَآافُوسِهِم فيِي قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يمننون عليك ان اسلموا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 فَارِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وقدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله